لا خير في كفير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولاامرنهم فليبتكن اذان الانعام فليبتكن اذان الانعام ولاامرنهم فليغيرن خلق الله